Alleen maar de toekomstige mensen die hier zijn, zijn niet alleen maar de toekomstige mensen die hier die de de Uiteraard niet alleen de stad in het leven te roepen. Uiteraard niet alleen de stad in het leven te roepen. de de قسم من الشهداء في سجون الطغاة في البلاد العربية يا القوم يسمعون آهات المفلمين وجراحات اليتامى وأنات الأيام. شهداء التاريخ يشتد انهم كبح الرقوه بجماجمهم وأنه رو وانهم رووا شجرته بدمائهم شهداء يشهدون مواقعهم من الجنه قبل ان تخرج ارواحهم شهداء على ان هذا الدين اكبر من الحياة. وان القيم اعظم من الدماء. وان المبادئ اغلى من الارواح. شهداء تشهد الملائكة صريج رب روحهم وهي تقول لها اخرجي ايتها الروح الطيبة الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا اخرجي الى روح وروح وريحان ورب غير غضبان، شهداء يشهد لهم الناس الملائكة انهم ادوا دورهم ومضوا الى ربهم مرتفعي الهامة بسم قربي بعد ان ادوا شهادتهم في الحياة في العزوان نطمع من المزيد والإسلام علم ومصمونا هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقية على أرض السعاب ولت رات الآشاء ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هكذا سآل قلبي كلما قارت الأيام من بعد الغياب هكذا سآل قلبي كلما سجد ابن الشيخ هل انت طارقت الدنيا ولم تمت لان الله عز وجل قال لنا لا تقبلوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون يا ابا صهيب فيقول يقول صهيب لما رأى طول فرقتي فراقك هذا تاركي لا ابا يا ابا صهيب سنشهد لك بين يدي رب العالمين اننا ما رأينا عليك الا خيرا وما وجدنا منك الا ذرا حق كي يعود الخير للأرض اليباب فمضينا في طريق شائك ما تخلّى فيه عن كل رغاب وعبثنا الشوق في أعماقنا وعبثنا في رضاء واحتساب وعبثنا الشوق في أعماقنا وعبثنا في رضاء واحتساب قد تعهدنا على السير معاق nawai wij mubarak moe maar zijn die je naast je da. Dat was <تصفيق> يا عابر انت واخوانك الان انما تثبتون للدنيا بعسرها ان هذا الجهاد ليس قتال قوم اسمهم العظام ضد قوم اسمهم الروس انما هو جهاد اسلامي عالمي اشتركت فيه جميع الدماء واختلطت فيه جميع العشلاء من كل الاجناس ومن كل الجنسيات ومن كل الوان الجواجات هذه المقبرة تضم الكثيرين من جنسيات مختلفة ممن جاءوا يؤدون طريبة الجهاد وعبادة القتال. فوق ارض افغانستان. فوق ارض العزة والصمود. تموبر الشعر يطانو شاطع الشيدة تترغاني بوليتي بساق الشيدة. تمو رحمك الله ورحم الله اخوانك ونحن على الطريق لن يثنينا شيء ولن يلوي عزيمتنا امر ماضون على الطريق في افغانستان والى فلسطين ان شاء الله والى بخارى والى طشقند والى سيبيريا والى الاندلس والى اذربيجان ماضون على الطريق أمة إسلامية واحدة أمة إسلامية واحدة أنبياؤها من ادم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أنبياؤنا وهؤلاء قادتنا وهؤلاء سادتنا وهؤلاء عذلة الطريق أمامنا إلى الله على طريقهم سائرون وعلى هديهم مختفون وعلى اسرهم ماضون وان هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون وانا هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فتكون فرحمك الله وتقبل منك اعمالك وادخلك الفردوس الاعلى يا شهيد أنت قد, أنت, قد انت قد علمتنا يا شهيد بسمه المؤمن في وجه يا شهيد ما سين ان قد علمتنا يا شهيد المؤمن يا شهيد ما سين انت قد علمتنا يا شهيد المؤمن يا شهيد أماه إن سحى الزموات أو تذكر اللقاء أو تذكرت اللقاء وعدت عليك الذكر يا سوى هيدت فيك البكاء وعدت فيك البكاء فتجلدين الذين يحملون المبادئ وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من اجل تبليغ هذه المبادئ وقليل من هذه الصفة الذين يقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل نصرة هذه المبادئ والقيم فهم قليل من قليل من قليل ولا يمكنوا ان يوصل الى المجد الا عبر هذا الطريق ولا يمكن ان يقام لهذا الدين بنيان ولا ان يرفع له رايه ولا ان تسرع له سفينه الا عبر هذا الطريق وهذا الطريق وحده بل لا جنه بدون هذا الطريق ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين فحرقني على جلدي اضلبه باهدام وفي قلبي فرسل له فهل وجلدي اقلبه فحرق وجلدي اجرى خسر سلفي فحيرني وادم يريد كم دقيقه وتسويه وفارقني بلا دمان وابلغني مضى الضمت وابلغني مضى الضمت ولكن العين المنطرة والقلب المريض يدرك ان هذه التضحيات هي هداء الاجيال القادمة لكورون طويله هذه التضحيات وهذه التضحيات وهذه النماذج تبقى اعلاما أعلاما شامخه على طول باقه هذا الدين لمن اراد ان يملكها وهن الطالبين او يتأذى باولئك التتت اولئك الذين هدى الله فهداه مقتده. والممالك ان يهلقه. والانجاج والدول. والمجتمعات لا يمكن ان تقام الا بالمالك. ان الذين يظنون انهم يستطيعون ان يغيروا واقعا او يبدلوا مجتمعا. هنا دماء ان التضحيات دون ارواح ابرياء هؤلاء لا يدركون طبيعتها الدين ولا يعلمون نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من قليلا قليلا هم الذين يبنون الامن والامه احيانا تكون بياحي يقف موقفا ينقذ الله به هذا الدين كما وقف ابو بكر يوم الرده ووقف احمد بن حنبل يوم ان ارتكبت الارض كلها ببدعه خلق القران تنجى الله الامه جميعا altijd En ik ben er al jarenlang. En ik ben er al jarenlang. En ik ik heb het niet gezegd, ik niet gezegd, ben het niet gezegd, ben niet ik ben وحين ذي الناس فقط كما يوم الاسر العرواة على الهدى هالعشجا تجعله الناس فقط يظل على الناس فهو هو الوالد هز الرحيل مكامن الوجدان من ذي الخناديق منبت الايمان في مقلتي دموعها حزنا على الاحباب والإخواني حزنا على سبحان الاخوان هز ومن هنا ندعو لأولئك الذين سبقونا على الطريق في فلسطين هؤلاء الشهداء الذين نحيا الان بذكرهم ونرفع رؤوسنا عاليا بتذكرهم هؤلاء الذين مضوا الى الله وكل واحد منهم كانه يقول ساضر لكن رب ودين وامضي على كلمه في, في اليقين فاما الى الرفض فوق الانام لا حول وما الى في مضمتها يا دموعها حزنا على الأحباب والإخواني حزنا على الأحباب والإخواني نحيجي في موارد سيدا تعزق الخدار المنو عنده الحياة وهم حبت دائم احيا رأينا علامات حياتهم في الجهاد العرغان دكتور بابرك تشهد في وردك وجاءوا به الى بيساور، ووضع حتى يرجع ابناؤه من المدرسة وعندما رجع ابناؤه ووقفوا فوق رأسه سالت دماؤه جارية على وجهك احياء عند ربهم يرزقون يريد مؤمنين الله علاماتهم في الدنيا حتى لا ننكل عن الجهاد والشهداء لهم منازل ودرجات ولهم مآثر ومناقب وفضائل عند ربهم كثيرة فدماؤهم لونها لون الدم وريحها ريح المسك والذي نفسه بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك رواه مسلم واحمد <تصفيق> الشهداء فحدث عنها ولا حرج. وستة من اخواننا الذين استشهدوا في عيد الفطر في جاجي قد شمت رائحة جمهم تعبق اطرا وتفوح مسكه. يحيا يحيا وانتم تعرفون من يحيا. الشهيد الذين انجده عندنا استشهد. بقي المستشفى. يتضوع مسكن. كلما فتحت الغرفه التي وضع فيها جثمان يحيا. وسجي فيها جسده. حدثني احد اخوانكم وقد غادر بالامس قال رأيت رؤيا ان لي زجاجة خضراء في ثلاجة قال ففتحت الثلاجة واذا بالزجاجة الخضراء ومكتوب عليها الشهادة قلت له روحك ان شاء الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت والزجاجة الخضراء هي حواصل الطيور الخضر ثم الثلاجه دليل ان الشهادة محفوظه محفوظة لك ولو بعد حين ان لهم خصال كثير عند ربهم ان للشهيد عند الله خصال وفي رواية سبع خصال ان يغفر له من اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حليه الايمان ويزوج من الحور العين وفي رواية اخرى باثنتين وسبعين من الحور العين ويجار من عذاب القبر لا يعذب الشهيد في قبره اقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايفتن الشهيد في قبره قال كفى ببارقة الشه... السيوف كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة لا تلتقي فتنتان على, الم... على المؤمن يكفيه فتنه الدنيا القذائف التي تتصبب فوق راسه والطيران الذي ينزل القذائف التي تصل والمدفعية والهاون والهاوزر وراجمه الصواريخ تكفيه هذه الفتنه فلا يفتن في قبره مره اخرى ويامن من الفزع الاكبر يوم القيامه ويضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما, وما فيها ويزوج سنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن حبان. قد ودع الأحباب يسبقوا أكبره قد ودع الأحباب يسبقوا أكبره قد جاءنا قرآنيا وهو يدل جنو قد وهو يدل جنو وهو <تصفيق> ¡No! يا رب طوبوا لي زين لهم منوا طوبوا لهم زين لهم من طير يرجعوا دعوا دعوا رب قبل لماذا ذا ذا الى يرى علامات كل لكن الذي يريد ان يطلع مجدا يجب ان يتسلق قمه المجد على بحور من دمائه وعرقه من دماء الذين حوله من اسماء الذين رباهم حتى يصل الى قمه المجد والمجد لا يتنى إلا بهذا الطريق بمال حنجة أو دم بمال حنجة أو دم بمال حنجة أو دم, دم, دم تعلق قلب ماذا وأصبح داري ميا حياة Echt goed, de handen heeft, de handen in de in En أمود الله ضررا إن بعد الأرض لأسرا Laad ons, Sijna, kharan, robbe Sijne, nepadan, kharan. Laad ons, Sijna, kharan, robbe Sijne, nepadan, kharan. Hastaan doojaaloo salutum. Allahumma rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana <تصفيق> يا ايها الاخوه لا تظنوا ان التضحيات تذهب عذرا ولا تظنوا ان الدماء تضيع هداء ان دماء الابرياء ثقيله في ميزان الرحمن ان رب العزه اهلك الارض كلها في يوم من الايام من اجلس لو عشر شخصا دخلوا السفينه مع نوح عليه الصلاه والسلام الارض باناثيها وحيواناتها واشجارها واحيائها اخرقت من اجل اثني عشر مؤمنا نجاهم الله عز وجل بالفلك المشحون ثم عمرت هذه الارض من جديد بهذه الصفه الصالحه وبهذا النفر القليل الذي لا يتجاوز اثني عشر رجلا وشurururuga vond ik die te tien. Laat het al een leider die te tien. Laat het al een leider die de We zijn er قلت ان كنتم جادين في تغيير واقعكم ان تلحقوا بي هنا في الزراء حيث يؤثر الرصاص وحده عن عزه هذا الدين وعن منعه المسلمين وعن اباء المؤمنين وانه لا طريق الا هذا الطريق ان كنتم جادين ويتحدثون عن عبد السند ويتحدثون عن سعود نحن ذكرناها قصه عابره وقد عاشوا بيننا فكان اثرها في اعماقنا كبيرا عظيما ولم يصارق مخيلتنا سواء كنا في هذه العرض او انتقلنا الى غيرها لم يصارق مخيلتنا هؤلاء الشباب ولم يصارق مخيلتنا عبد الوهاب الغامدي <تصفيق> الذي لا تراه الا بين جبهة وجبهة وكما قلنا قاصد بعينان فرسه قلنا ما سمع هلعة انطار اليها يطلب الميت ما ظن. حيث يظن الموت فانه يطلبه ولن يفارق مخيله اهله ذاك النموذج الذي تمرد على الواقع يوم ان كانت امه تقول لك يا عبد الوهاب اسال العلماء انت بحاجة الى اي والديك فيقول لقد اخذت الفتوى واقتنعت بها ولم أعد أطيق هذه المجتمعات الميتة. يا نجودتي كثنين كابول قلب تجري ولا تهني كابول قلب ابقى على الزمانين فاقدتي اقراء ابقى على بموجة بموجة في موجة البتني اطني داع خطرات في موجة البتني والصور واما سعود فرحمك الله يا سعود ستبقى بناتك الثلاثه تذكر هذا الوالد الكريم الذي هجر الفراش الوفير حجر النعيم والطرب وعاش في جبال افغانستان متنقلا وان كنت انسى فلن انسى يوم ان حدثني اني قد نسيت صور بناتي في الزانتان وذات ليلة رأيت احدى بناتي في, في المنام تلاططني وتكلمني فهدبت من نومي فزعا مظهورا وعلمت علمت ان هذه رؤيا شيطانيه تريد بحنان الابوه ان ترجعني حيث خرجت وان تعيدني حيث كره وان تبقيني بين ارداف النعيم واطراف الترف لن والقهر لن والقهر بارودتي بيدي وبجعبتي كفني, كفني كابول فانتظري فجري ولا تنمي ولا ولا ولا ولا لن نمتني لن نمتني حتى تسين بيهننا ويعز سر الأمم نسلنا لن نمتني والله يعلم وأنا أن لن نخصر المسلاء في إن, ان التاريخ لا يسجل بمجاده الا بدماء هؤلاء الا قصص هؤلاء الا امثال هؤلاء وبمثل هؤلاء تقام الامم وتحيى المبادئ وتنتصر العقائد يرودوا الى الدنيا الثانيه ادنى انا كلفت سبيل الى الروض ياخذ الله شهيدا من اخواننا او تختطف يد المنون ابنا من فلذات اكبادنا ممن يشاركوننا هذا الطريق الا وابكي غالبا على نفسي لان هؤلاء سبقوا وهذا دليل اننا لم نصلح للشهاده بعد هذا دليل اننا لم نستحق هذا المقام بعد فاختار الله هؤلاء وكلهم رأيتهم تجمعهم صفه واحدة سلامة الصدر على المسلمين وكفت اللسان عن المؤمنين كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يفسرون. اعمالهم شغلتهم عيوبهم علتهم عن عيوب الناس وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فاقبلوا على الله واصدقوا النيات واخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الارض والسماوات في جنات في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر What do you في مزار شريف بعد الهندكوش في بلخ يستشهد بثهب يستشهد بفاروق نوع ويكتب بدمه انا شريف في سبيل الله يعواتنا بل اخيار عند ربهم يرزقون. اخي صبرا على الم الفراقي خلالا للنوى والشوق باقي. اخي صبرا على الم الفراقي خلالا للنوى والشرط باقي. اذا روحي يشعر روحك في عناقي، فروحي يشعر روحك في عناقي. هذا من المدينه خالد الكردي من قلبه الطيبه اصيب بلاغ فطارت قدمه وانفعجت بطنه واندلقت اغتابه وكان معهم الدكتور صالح صالح فاقبل الدكتور صالح يلملم بيديه اقتابه ويضم احشاءه ويبثلها بطنه ويلفها ببطانيه معهم فقال وهو يبكي اصيب خالد بجروح بيده فنظر الى الدكتور صالح قال يا دكتور انام بسيطه وجروح طفيفه انها في يدي ماذا؟ لماذا لماذا تفتي لا يدري ان قدمه قد طارت وان قطنه قد شقت وان امهاءه قد خرجت وضقي يسليه ويحدثهم يقول والله ان الشهادة حبيبه الى قلبي طيبه على نفسي ولكن بعد ان تشيب هذه اللحية ويشيب شعر رأسي في الجهاد ثلاث ساعات يحدثهم وهو بكامل القوى العقليه ولقي الله وفاضت روحه وفاح المسك وهو لا يعلم ان قدمه قد طارت وان بطنه قد شقت لا يجد الشهيد من القتل الا كما يجد احدكم من مد الخرطه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 اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب ليد ان لغاصب او غاثم اكتب على صدر الجريح هذه وصيتي انا عبد الوهاب ابن عبد الله ابن سعيد الرده من المملكة العربية السعودية جدًا مالي وملابسي في قسم الامانات هنا تعطى للمجاهدين او فور استشهادي تبليغ اهلي وذوي الخبر بطريقة حكيمة ويا حبدا تكون عن طريق الشيخ عبدالله عزام او الشيخ سيار الى الوالد والاخوان والاخوات لن اطيل الكلام وانتم بالتالي يجب ان لا تكثروا الملام بل على العكس ابكوا انفسكم والجموع على فوات الاماء العواد حيث ان لم يكن لأي شخص فيكم فضل في التشادي لا بتشجيع ولا بدافع ولا بحافظ بل كنتم ضدي للمعلوميه انا لم اجاهد في افغانستان بنفسي وما لي الا باقتناع التام بان الجهاد فرض عين ولهذا اقدمت على الجهاد طائعا مختارا ولا داعي للادلاء بالادله والنصوص من القران والسنه او اقوال العلماء العاملين في الجهاد لانني كررت هذا مرارا وتكرارا ولكن كالذي يطيح في واد او ينفخ في رماد لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي الى ابنتي لقد عاش ابوك وحيدا وغريبا رغم كثرة المال والاهل والخلان ولكني كنت بفكر متميز وصاحب مبادئ وقيم لم اتنازل عنها ابدا ولذلك جفون الناس وجفاهم فكري ومن ابتاري وما انا عليه يا عزيزتي ان الاسلام دين ودولة ومصحف وسيك وانا لن الدغ من جحر واحد مرتين اني اكره الطواغيب واحاربهم بقلمي ولساني وقلبي هم واتباعهم صبح مساء وكل يوم لانهم ووضع نقب عزيزة نفسي من غيرك عزيزة نفسي من غيرك ان شاء الله شاعر عديد ومجاهد صنديد عيشي هنيئا وموتي شهيده كوني مؤمنه صابره مجاهده بكل ما اوتيت من وسائل واعلمي سبب وجودك في الحياه واعملي به واحفظي كتاب ربك والى لقاء في جنه ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الى اخواني في الله في كل مكان كثير من الناس يتخذ الحياه طريقا الى الموت وانا اخترت الموت طريقا للحياه عليكم جميعا التمسك بالاسلام قولا وعملا وحركه وجهادا والاسلام ليس كما يتصوره البعض ركيعات في المسجد، ركيعات في المسجد، ولكنه دين شامل كفاكم غواية إبليس وشهوات أنفوتكم ونكر الطواغيت غواية إبليس وشهوات أنفوتكم ونكر الطواغيت بكم. وضحكوا الشرق والغرب عليكم العنوا الطواغيث وعادوهم بكل ما اوذيتم من قوه وما اضرابهم من قتاله البشر ولعنه الله على الظالمين وانتم الاماله كل مصيبه واساس كل تناهري اكتب عن الاصل الذي اسر اليه محمد كيف اليهود اتوا اليه ودنسوه واسفوا أَفْتُبَانِ الْأَبْقَى الَّذِي أُسْرِي إلَيْهِ مُحَمَّدُ أَفْتُبَانِ الْأَبْقَى الَّذِي أُسْرِي إلَيْهِ مُحَمَّدُ كَيْفَ الْيَهُودُ أَدَوُوا إلَيْهِ وَدَنَسُوهُ يَا جَنُودَ اللَّهِ إِنَّ بَعْدَ العسر اللَّهِ إِنَّ بَعْدَ لا تَضَمُّ لجن قهرا ربك إننا كان مجاهرا تتباك على أن معظم الأمام ربك إننا بسرعا يا مساعد أقوان شهداء الذين قضوا الأقوان كما نلفت الانتباه على أن هذه السلال وقفوا عنها الجزء القول بعنوان فرضية الأنهاب والمسيار والمسيار الثاني يا أبناء رسالة الى علماء السلاطين والجزء الرابع عشاق الشهادة وموعد تأخي المجاهد ان شاء الله مع الجزء الخامس عنوان ان الحكم الا لله راجلا فولا ان يكون في ميزال الحسنات يوم القيامة مع تحيات جامعة الاعداد والاستشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته